عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ شُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيهِ وَبَنِينَا لنخرج به حبا لِنُخْرِجَ لنخرج يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَنُفِخَ السَّمَاءِ kana and Mm hmm. عيسى فاو وكذبوا بآياتنا كذبا وكل شيء صيننا كتابا I uh -huh. رب السماوات والارض وما بينهما كوم يقوم الروح والملائكة صفا لا أو و إنا ظننَك ما ذاب يوم ينظر المرء ما قدَّمت يداه